وهل هناك وقت معين للذبح أو مكان معين وقت الذبح عند الشافعي ويوم النحر وأيام التشريق لحديث أحمد وكل أيام التشريق ذبح فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء وعند مالك وأحمد وقت ذبح الهدي إن كان واجبا أو تطوعا هو يوم النحر وهو رأي أبي حنيفة بالنسبة لهدي التمتع والقران أما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة وأما مكان الذبح فهو الحرم وهو غير المسجد بل مكه وما حولها وذلك في أي موضع منه لحديث أبي داود وابن ماجه كل منا من حر وكل المزدلفة موقف وكل في جاد مكة طريق ومنحر والله أعلم